بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م يس حتى لما تؤن اتركو يقولوا امنوا وهم لا يفنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين نفرق ولا الكاذبين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم, سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما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 ولئن جَاءَ رَسُولٌ من ربك لَيَقُولَنَّ إِنَّا كنا مَعَكُم ۗ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۗ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وما هم مِنْ من خطاياهم من سيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أتقالهم وأتقالا مع أتقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إِنَّ الذين تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لا يملكون لكم رزقا فرثهوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْعِرُ اللَّهُ الْحَلْكَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يثير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بلأ الخلق ثم الله ينسئ النسأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وعذب من يتاء ويرحم من يتاء وإليه تقلبون وما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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض, يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم ما هو ما لكم من ناصرين فآمن له نوت وقال اني مفاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وهبنا له إسحاق ويعقوب ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأسون الفاحشة اننكم لساتون الفاحشة ما بها من احد من العالمين الا انكم لساتون الرجال وتقطعون السبيل واذا السبيل وساتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا تهاذا بالله ان كنتم مصادقين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 إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت أثلنا لوطا في أبهم وضاق بهم, بهم درعا وقالوا لا تحف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذرون على أهل هَذِهِ هذه القارجة رجزا لجزا من السماء بما كانوا يفتقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعتلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم, وارد اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجل فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين مقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت عن كبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوثوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لا إله إلا ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فهي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة عرفا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 فياطيب لإخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في مصحف الشيخ عبد الله خياط. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وخرج الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. فأنا يؤفتون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويطدع له إِنَّ الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد من فيها.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 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشرفون ليكفروا بما آتيناهم وليتمسعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النات من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحب